قولوا لها الماء يجري تحتها تعشق حبيبا خانها خلت افتهمها حشايتي حلمي أعيش بقربها إن لم تكن في كوكبي خلت استعد لجنايا لست انسانا سيئا اكنتحاسب وطنا مشتاق حيل الصوت يوم يا بحلام تمر وافتح ايديا وانتظر تحضني من كل قوتها قولوا لغا في داخلي شيئا لذا لا اكتفي في بعدك يا اناس قلبي يريد اني ارى غتك بعيد سلوهك وين الوعد من كانت هي